حلقة في غاية الأهمية حلقة بتتكلم عن الصراط وأهواله وفي نفس الوقت الصور المضيئة الجميلة اللي هتحدث على الصراط يوم القيامة لما الإمام أحمد بن حمل يقول لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في الجنة لما واحد شاف واحد بيدحك أيوم وعمل بيكاكا فبيقول له سبحان الله أجاءك وعد من الله أنك قد مررت من على الصراط ودخلت الجنة قال لا قال ففيما الضحك اصبر شوية لحد ما اتعدي من على الصراط صراط رغم نور فيع واضق من الشعر واحد من السيف بس وانت معدي لو ما بتصليش كلوب الصلاة يصطدق وينزلك في النار ربنا يا عفيك اعقيت امك وابوك كلوب العقوق يصطدق كنت مش امين كلوب الخيانة يصطدق لو ما كنتش بتصل الرحم كلوب قطيعة الرحم يصطدق لو ما كنتش بتاكل حلال وبتاكل حرام كلوب الحرام يصطدق كل غلطة وكل زنب وكل معصية كنت بتعملها لها كلوب متثبت في النار وطالع فوق الصراط تعمل حاجة غلط الكلوب يصدق وينزلك ما تعملش حاجة غلط أو عملت غلط بس توب تحدي ولا كلوب يقرب لك ولا حاجة تيجي جنبك خالص ولا حاجة تيأذيك أبدا وتعدي كالطرف وكالبرق وكأج وكالريح وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع